كأنهم حمر مستنفره فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة